عبده ورسوله اما بعد فلا زلنا معكم في كتاب الايمان من شرح المنظومه السفارنيه في معتقد اهل الاثر اي معتقد اهل السنه والجماعه وصلنا الى الدرس 87 من شرح المنظومه كما ذكرنا لكم وتكلمنا في المره الماضيه عن موانع التكفير وتكلمنا عن الاكراه وتكلمنا عن مانع التاويل وتكلمنا ايضا عن العذر بالجهل بشكل عام وها نحن في في هذا اليوم نكمل الكلام في هذا الموضوع وكما عودناكم اننا نعيد ما ذكرناه لكم في السابق في الدروس السابقة مما يتعلق بالدرس اللاحق حتى تترابط الأفكار مع بعضها البعض مسألة العذر بالجهل كما ذكرنا لكم يتنازعها أمران وهو الكلام عن جهال المشركين الأصليين والمسألة الأخرى عن جهال الجهال الذين ثبت لهم الاسلام فوقعوا في اعمال الكفر او في اقوال الكفر بالطبع وقعوا فيها جهلا فهذه المساله وهي مساله الاسماء والاحكام كما قلنا لكم لابد لكل طالب علم لكل طالب علم ان يضبطها فاصول الاسلام كما يعني ذكر اهل العلم والعلماء جميعا ان وصف الاسلام هو وصف وجودي وصف وجودي وان الكفر هو وصف عدمي فالاسلام هو شيء موجود هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهو اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وترك هذه الاركان اي ترك التزامها وترك الشهادتين بمجرد الترك لوحده يكفر الانسان ويخرج من مله الاسلام ولذلك الكفر عدمي وليس بوجودي وابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جيش الجيوش وجمع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال مانعي الزكاه او تاركي الزكاه لم يقتلهم او لم يقاتلهم لانهم شرعوا شرعا جديدا وانما قاتلهم لانهم امتنعوا عن الشرع فكثروا من باب الترك كثروا من باب الترك فكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله ان اصل الاسلامي او اصل الايماني وجودي وان اصل الكفر عدمي يعني وهو ترك الايمان وترك ما امرك الله عز وجل به حتى ان ابن القيم عليه رحمه الله قال الاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والايمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به قال فمن لم ياتي بهذا فليس بمسلم من لم ياتي بهذا فليس بمسلم وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل فهو كافر جاهل اذا هذه المساله لابد لنا من تعلمها ومن علمها ف اصل الاسلام وجودي فلا يحكم للمرء بالاسلام ما دام انه لم ياتي باحكام الاسلام وبدين الاسلام فالاسلام شيء وجودي والكفر عدمي وهو ترك هذا التوحيد وترك هذا الايمان فهذا الكلام في مساله الاسماء ومساله الاحكام وبالتالي حينما يقال فلان معذور بالجهل او غير معذور بالجهل الكلام يكون على مسالتين المساله الاولى في احكام الدنيا المساله الاولى في احكام الدنيا والمساله الثانيه في احكام الاخره فاحينما يقال بان فلانا معذور بالجهل في بالجهل قد يقصد معذور في احكام الدنيا اي انه يحكم له بالاسلام او انه يبقى على إسلامه إن وقع بأعمال الشرك جاهلاً أو أنه يحكم عليه بالكفر في أحكام الدنيا إلا أنه لا, لا يحكم عليه بالكفر في أحكام الآخرة هذا لبعض ما تكلمنا فيه في المرة الماضية الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاديث جديد صحيحه او احاديث صحيحه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باحكام الاخره اما احكام الدنيا بالنسبه للكافر الاصلي الذي لم تبلغه الدعوه ولم يسمع بكتاب الله عز وجل ولا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لهم احكام في الدنيا وهو انه يحكم عليهم بالكفر وسنفصل بعد الكلام عن حديث الاسود بن سريع رضي الله عنه يعني احكام الدنيا يحكم عليهم بالكفر يحكم عليهم الكفر اما احكام الاخره حينما يقال فلان معذور وفلان غير معذور هنالك احاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع يعني انا اقول يعني الافضل ان نتكلم بادئ ذي بدء يعني عن مساله يعني احكام الكفار في هذه الدنيا في احكام الاخره وبعد ذلك لا تطرق يعني الى الموضوع الاصيل اولا نقول مساله ذكرها المقيم عليه رحمه الله ان من بلغته الدعوه فهو مكلف كل من بلغته الدعوه فهو مكلف يعني طبع يكون عاقل راشد من بلغته الدعوه فهو مكلف فاذا يعني بلغته الدعوه لم يعد جاهلا لم يعد جاهلا ومن لم تبلغه الدعوه فليس بمكلف من فهم هذا الكلام من بلغته الدعوة فهو مكلف ومن لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال قال الله جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ وقال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وشرط التكليف كما ذكر أهل العلم هو العلم والقدرة العلم والقدره كما قال الشنقيطي عليه رحمه الله قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل الذي تكليفي يعني شرط التكليف دائما العلم والقدره ولذلك للعلماء كلام كثير في اصحاب البوادي وفي الذين دخلوا في الاسلام حديثا وفي من يسكن في شاهق يعني في جبال عاليه كل هذا الكلام المقصود به انه يمتنع عليه او يمتنع وصول العلم إليه فاول شيء ان كل من بلغته الدعوه فهو ماذا فهو مكلف فهو مكلف الان بعض الناس يطرح مساله يعني القيام الحجه وفهم الحجه القيام الحجه وفهم الحجه بالطبع يعني بلوغ الدعوه لوحدها لا يكفي بلوغ الدعوه لوحدها لا يكفي بل يقصد من بلوغ الدعوه التي يفهمها من بلغته الدعوه التي يفهمها من بلغته الدعوه بحيث انه لو كان اعجميا تبلغه الدعوه وبحيث انه يوجد له من يترجمها لانه كما سنذكر في الحديث ان اربعه يحتجون على الله عز وجل يوم القيامه ومنهم الرجل الاصم منهم الرجل الاصم الاصم تبلغه الدعوه والمجنون تبلغه الدعوه والطفل الصغير تبلغه الدعوه لكن عدم وجود من يترجم لهذا الشخص لا يعني قيام الحجه عليه لا يعني قيام الحجه عليه فلا بد من بلوغ الدعوه بشكل يعني يفهمه هذا الشخص قال الله جل وعلا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم الا بلسان قومه ليبين لهم فكل من بلغته الدعوه فهو مكلف ثانيا كما قلنا لكم ان دين الله عز وجل هو عبادته وحده لا شريك له والايمان بالله وبرسوله واتباعه فمن اتى بهذا الشيء يكون مسلما يكون مسلما ومن لم ياتي بهذه الاشياء لا يكون مسلما لا يكون مسلما اذ انه قد يكون كما قلنا لكم كافرا معاندا او كافرا جاهل او كافر جاهل اذا في احكام الدنيا من لم تبلغه الدعوه فهو ماذا مشرك كافر مشرك كافر في احكام الدنيا قال الله جل وعلا ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه امنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون فاذا هؤلاء يعني لازمهم وصف الشرك مع انهم لم يسمعوا ولم تبلغهم دعوه الله جل وعلا ولم يسمعوا بالقران ولم يسمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل وصفهم بالشرك لماذا وصفهم بالشرك لانه لم يثبت اصلا لهم الاسلام حتى نقول عنه عنهم بانهم قد قد كانوا مسلمين ثم طرا عليهم الشرك سواء طرا عليهم الشرك تحت الاكراه او طرا عليهم الشرك تحت التاويل او طرا او طرا عليهم الشرك بسبب جهلهم ببعض المسائل هم اصلا لم يثبت لهم الاسلام ولذلك يقولون من ثبت له الاسلام بيقين لا يزول عنه الا بيقين مثله ومن ثبت له الكفر بيقين لا يزول عنه الكفر الا بيقين مثل فهؤلاء أصلا لم يثبت لهم الإسلام حتى نتكلم عنهم بأنهم معذورون في أحكام الدنيا وإنما الكلام عنهم أنهم معذورون في أحكام الآخرة أو غير معذورين في أحكام الآخرة فالكلام عن المسلم الذي ثبت له الإسلام هو الكلام عنه في أحكام الدنيا أما الكافر حينما نتكلم عنه والمشرك الجاهل حينما نتكلم عنه فنتكلم عنه في أحكام الآخرة وليس في أحكام الآخرة الدنيا وليس في احكام الدنيا الان العلماء تكلم يعني في قضيه الجهال وقضيه المقلدين فقسموا الجهال الى قسمين قسموا الجهال والمقلدين والاتباع قسموهم الى قسمين قالوا القسم الاول مقلد تمكن من العلم ومعرفه الحق جاهل تمكن بلغته الدعوه ويستطيع ان يسال يدخل تحت قول الله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لا يبقى الجاهل جاهل اذا طلب العلم وتعلم بما ان العلم موجود فهذا النوع الاول المقلد والجاهل والتابع بلغه العلم فاعرض عنه ولم يطلب هذا الحق فهذا لا عذر له عند الله عز وجل القسم الثاني قالوا جاهل ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه لم يتمكن من ذلك بوجه قالوا والقسمان كما يقول مقيم عليه رحمه الله واقعان في الوجود واقعان في الوجود موجود جهال يستطيعون ان يطلبوا العلم وجهال لا يستطيعون ان يطلبوا العلم ولو طلبوه لم يجدوه او لم يجدوا من يعلمهم هذا العلم الان الاول المعرض الذي تكلمنا عنه قلنا عنه بانه مفرط تارك للواجب الذي عليه ولا عذر له عند الله عز وجل هذا كفر يسمى ماذا كفر إعراض كفر تولي وكفر إعراض لانه يستطيع ان يطلب هذا العلم ويستطيع ان يتعلم التوحيد القسم الثاني العاجز عن طلب العلم والعاجز عن السؤال العاجز عن طلب العلم والعاجز عن السؤال لا توجد او لا يوجد من يعلمه الدين ولا توجد هنالك رساله هذا ايضا النوع الثاني كما ذكر اهل العلم ينقسم الى كم قسم قالوا ينقسم الى قسمين يعني رجل جاهل يعيش في بيداء يعيش في صحراء يعيش في غابه يعيش في شاهق ليس عنده احد يعلمه هذا الدين ولم تبلغه الرساله هذا القسم ينقسم ايضا كم قسم ينقسم الى قسمين الاول مريد للحق ومريد للهدى ويبحث عن الهدى ومع ذلك لن يجد مريد للحق ومريد للهدى كما قلنا عن زيد بن عمرو النفيل حينما كان يقول للمشركين الشات ينزل الله لها الماء من السماء وينبت لها الكلاء من الارض ثم تذبحونها لغير الله والله يا رب لو كنت اعلم عباده اعبدك بها اعبدك هذا مريد للحق لكنه لن يجد وليس هنالك من يعلمه الثاني معرض قالوا لا اراده له معرض لا اراده له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه يعيش لا يوجد عند رسول يعيش في صحراء يعيش في بيداء يعيش في شاهق يعيش في جزيره يعيش كما قلنا لكم في غابات الامازون او غابات الاستواء لا يوجد هنالك من يعلمه ولو بحث لم يجد لكنه لم يرفع بذلك راسا ولم يبحث بل هو راض بما هو عليه فهل الشريعه تسوي بين الذي بحث مع عجزه وبين الذي لم يبحث مع انه عاجز حقيقه الحكمه لا تسوي بين هذين او هاتين الحالتين ولذلك تفرق العلماء يعني بين عجز الطالب وعجز من المعرض عجز الطالب وعجز المعرض هذا الكلام الذي ذكرناه يقول عنه ابن القيم عليه رحمه الله انه مبني على مقدم على اربعه اصول مبني على اربعه اصول الكلام كل الكلام في هذا الموضوع مبني على اربعه اصول لاصل الاول ان الله جل وعلا لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه اذا كلامنا وين في الدنيا ام في الاخره كلامنا في الاخره اما في الدنيا فهؤلاء نحكم عليهم جميعا في احكام الدنيا بانهم كفار نحكم عليهم في الدنيا بانهم ماذا كفار بقوله جل وعلا ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه امنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون فأحكام الدنيا يحكم عليهم بالكفر لكن الكلام عنهم في أحكام الآخرة والكلام في هذا الموضوع كما قال ابن القيم عليه رحمة الله مبني على أربعة أصول مبني, مبني على أربعة أصول الأصل الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه قال الله جل وعلا وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين ليش؟ لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقال الله جل وعلا كلما القيا فيها فوج سالهم خزنتها لماذا يسالونهم؟ يسالونهم لانهم يعلمون ان الحجه قد قامت عليهم يكون هذا من باب عذاب كلما ألقيا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير لاحظوا يعني أنه ليس هنالك شخص منهم يقول لم يأتنا نذير بل الجميع كلهم يقولون بأنه قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقال الله جل وعلا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقال الله تعالى يا معشر الجن والإنس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ عَلا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَآيَاتٌ كَثِيرَةٌ كُلُّهَا تُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ عَلا لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وان من ادخله في النار فبعده جل وعلا من ادخله في النار بعده جل وعلا وانه لا يدخل النار من لم تقم عليه الحجه طبعا هنالك يعني من يقول ويحتج ان الله عز وجل يعذب في النار من لم تقم عليه الحجه من لم تقم عليه الحجه ويحتج بحديث بحديث بني عبد المنتفق حينما سائل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اين ابي فقال ان اباك فقام رجل من عرض القوم فقال ان اباك في النار قال فكانما وقع وقع حر بين جلد وجهه وشحمه من شده ما قال عن ابي امام الناس فاردت ان اقول وابوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت ان الاخرى احسن فقلت واهلك يا رسول الله فقال واهلي ايضا حديث انس رضي الله عنه وفي صحيح مسلم ايضا انه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقابر فبكى فبكينا ثم سكت فسكتنا ثم يعني جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالهم لماذا بكيتم فسكتتم قالوا أينك بكيت فبكينا البكائك ثم سكت فسكتنا فقال إني استأذنت ربي أن يغفر لأمي فلم يأذن لي ثم استأذنت فبكيت ثم استأذنته أن أزورها فأذن, فأذن لي فسكت وكذلك حديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اين ابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اباك في النار ان اباك في النار فذهب هذا الرجل يعني حزينا فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان ابي واباك في النار ان ابي واباك في النار فهذه الاحاديث التي تحتج بها بعض الناس على العذاب او اراد ان يرد هذه الاحاديث لمخالفتها لمقتضى هذه الايات يعني الان عندنا ايات تمنع العذاب قبل قيام الحجه وعندنا احاديث تثبت العذاب بدون قيام الحجه هكذا في الظاهر فبعض الناس اراد ان يسلك رد هذه الاحاديث من باب ان هذه الاخبار اخبار ماذا احاد انها اخبار احاد واخبار الاحاد لا يحتج بها في العقائد او انها اخبار احاد عارضت النصوص القطعيه الوارده في القران وبعضهم سلك مسلك التخصيص مسلك التخصيص اما يعني الكلام في انها احاد فان هذه الاحاديث صحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ردها ولا يجوز ردها وانما التعارض قد يكون في راس من ردها في راس من ردها واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله جل وعلا كما قال اهل العلم تتعارض ولا تتعارض ولذلك يعني قال الله جل وعلا ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تعارض والاختلاف لا يكون في كتاب الله عز وجل ولا مع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انما يكون فيما يضعه البشر فيما يضعه البشر اما كلام الله جل وعلا فانما وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما تتعارض ولا تتعارض فهذه الاحاديث صحه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ردها ولا يجوز ردها والجمع بينها وبين الايات امر هيّن سهل وهي ان ان يعني قوم قريش وكفار قريش كانت قد بلغتهم الدعوه وهي مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام فحتى ان يعني يعني عمر بن لحي هو الذي ادخل يعني ادخل عباده الاصنام وكانت عباده الاصنام يعني حديثه على من حديثه على كفار قريش ولذلك حينما كان يسالهم او يسالون من خلق السماوات والارض ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله وقال الله جل وعلا فانه وجحدوا بها فانه لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وقالوا المانع عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وكما يعني في خطبه ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجه حينما طلبها له قال في طلبه لخديجه في خطبته قال الحمد لله الذي جعلنا على بقايا من مله ابراهيم الحمد لله الذي جعلنا على بقايا من مله ابراهيم فاصل النذار العام واصل التوحيد كان موجودا عندهم وهو توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه فهذا الاصل موجود ولذلك كان ينكر عليهم ويقال الشات ينزل الله, الله لها الماء من السماء وينبت لها الكلاء من من الارض ثم تذبحونها لغير الله والله يا رب لو كنت اعلم عباده نعبدك بها لعبدتك فاصل التوحيد كما يقول شيخ الاسلام من تيميه هو التصديق والمحبه والانقياد المحبه والانقياد الانسان يحب الله عز وجل وينقاد لله عز وجل لكن يبقى الايمان التفصيلي يبقى الايمان التفصيلي فهذا وجه وجه الجمع بين هذه الاحاديث وبين الايات وبعضهم كما قلنا لكم سلك مسلك التخصيص قال هذا تخصيص للعموم وبالطبع رددنا لكم عن هذه الشبهه ان التخصيص للعموم جائز لكن ليس كل تخصيص يعتبر او يصح او يصح, يصح يصح به التخصيص بمعنى ان العام ما هو اللفظ المستارق لجميع افراده استغراقا ضمنيا استغراقا ضمنيا فالان لماذا يجوز يعني تخصيص العام لان احد الافراد ليست متحققه فيه العله وليس من افراد العام وليس من افراد العام ولم يقصده المتكلم لكن تخصيص العله او من وجدت فيه نفس العله وتخصيصه هذا يعتبر قادح في الدليل ويعود على الدليل بالابطال ويعود على الدليل بالابطال يعني قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فاذا قلنا بان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار مخصص مخصص لهذه له الايه فحقيقه الامر ليس بمخصص يكون ناسخ لهذه الايه وان كل جاهل معذب يوم القيامه وهذا على خلاف مذهب اهل السنه والجماعه الذي ذكره عنهم ابو الحسن الاشاعري انهم يقولون بعدم العذاب قبل الاختبار هذا مذهب اهل السنه والجماعه فتخصيص العله كما قال اهل العلم هو احد القوادح الذي يقدح في اصل الدليل الذي يقدح في اصل الدليل وذكرنا لكم ما معنى العله هنا ان العله هو عدم علم الرس ابو الرسول صلى الله عليه وسلم او عدم بلوغ الرساله له فاذا قلنا بعذابه فلماذا لا يعذب ابوه لابي جهل لماذا لا يعذب ابوه لعتبه لأبو لماذا لا يعذب ابوه لابي سفيان لماذا يعذب ابو الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره وهو يعني حاله كحال اولئك الناس وفي هذا اتهام لله جل وعلا وحاشاه جل وعلا واتهام له بالظلم جل الله يعني تنزه الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا وتعالى عنهم علوا كبيرا فاذا لا يجوز هنا تخصيص أو الكلام بتخصيص الحديث من عموم وقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يصح لان هذا من باب تخصيص العله بالطبع احنا فصلنا لكم ببعض الشيء في الدرس الماضي من اراد ان يرجع الى هذه الحديثيه فيليرجع فانه امر هيون سهل باذن الله جل وعلا الاصل الثاني الاصل الاول قلنا انه لا عذاب الا بعد قيام الحجه الاصل الثاني ان الذين يدخلون النار هم احد رجل الذين يدخلون النار يعني اول شيء وما كنا معذبين حتى نبعث رسول لا يدخل احد النار ما دام انه لم تبلغه الدعوه ومن لم تبلغه الدعوه فليس بمكلف بحال الان طيب الذين دخلوا النار الذين دخلوا النار هم احد قسمين اما ان يكون سبب استحقاقهم للعذاب والاعراض عن الحجه وعدم ارادتها والعمل بها وبموجبها يعني جاءته الحجه وجاءته الرساله فاعرض عنها ولم يعمل بها ولم يعمل بها ولم يردها الثاني العناد لها بعد قيامها وترك ارادتها وموجبها الاعراض عن حجه بالطبع الذي اعرض عن الحجه لم تقم عليه لم تقم عليه لانه اصلا لم يسمعها انما بلغته الحجه بلغته ماذا الحجه فهذا كفره حقيقه هو جهل لكن سبب الجهل ما هو الاعراب لان الحجه قد بلغته فاذا بلغته الحجه فلا بد ان يسمعها حتى تقوم عليه القسم الثاني معاند قامت عليه الحجه وسمعها فردها وحارب حاربها فهذا يعني سبب دخول النار فالكفر اما ان يكون بسبب الجهل مع عدم قيام الحجه وعدم التمكن معرفه او اقول الكفر يكون سببه الاعراض وسببه العناد وسببه العناد الاصل الثاني او الثالث ان قيام الحجه يختلف باختلاف الازمنه والامكنه قيام الحجه يختلف باختلاف الازمنه ويختلف باختلاف الامكنه ويختلف باختلاف الاشخاص هل الناس يعني متساوون متساوون في الفهم ها ناس غير متساوين الازمنه كلها كبعضها البعض الامكنه كلها كبعضها البعض فقد تقوم حجة الله عز وجل على الكفار في زمان دون زمان تقوم حجة الله عز وجل على الكفار في زمان دون زمان وفي مكان وبقعة دون بقعة وقد تقوم على شخص دون شخص قد تقوم على شخص يعني تكون هناك حجة ويكون شخص موجود هنا وشخص موجود هنا ويكون هنا فهذا الشخص تقوم على الحجه لوجود عقله وذلك لا تقوم على الحجه بسبب عدم وجود عقل لاحظ ان العلماء يذكرون قضيه العقل يعني اذا الذي لا يعقل ولو بلغت الحجه فان الحجه لا تقوم عليه اذا العقل مناط التكليف العقل مناط التكليف فاذا اذا لم يفهم فاذا الحجه لم تقوم عليه الحجه لم تقوم عليه بلغت لكنها لم تقوم عليه قالوا وقد لا تقوم عليه لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ويحتاج إلى ترجمان ولم يحضر له هذا الترجمان أيضاً قد لا تقوم على الإنسان بسبب عدم فهمه وبسبب عدم وجود ترجمان ولم يحضر هذا الترجمان فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع هوا شيئا وهو واحد الاربعه الذين سنتكلم عنهم الذين يحتجون على الله عز وجل يوم القيامه كما في حديث الاسود بن سري واحديث ابي هريره رضي الله عنه الاصل الرابع كما يقول منقيم عليه رحمه الله ان افعال الله سبحانه وتعالى تابعه لحكمته التي لا يخل بها اذا الان العلماء العلماء في قضيه عدم عذاب الكفار يوم القيامه لهم مسلكان مسلك المشئه المحضه ومسلك الحكمة ومسلك الحكمه والتعليل ومسلك الحكمه والتعليل الاشاعره ليس يكون مسلك الحكمه والتعليل انما يكون مسلك المشئه ليس تكون مسلك المشئه كما يعني ذكرنا لكم في بدايات الشرح شرح السفارنيه كما قال السفاريني قال وجازى للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم من جرى لانه عن فعله فكل ما منه تعالى يجمل لانه عن فعله لا يسال لانه عن فعله لا يسال فان يثب فبمحض عدله وان يثب فبمحض فبمحض عدله وان يعذب ففان يثب فانه من فضله وان يعا وان يعذب وان يثب فبمحض عدله فلم يجب عليه فعل الاصضح ولا الصلاح و ايها من لم يفلح اذا يعني الذين سلكوا في عدم عذاب الكفار او عدم عذاب الجهال في الاخره سلكوا مسلكين اما مسلك اهل السنه والجماعه وهي مساله الحكمه والتعليل ان الله عز وجل افعاله مبنيه على الحكمه والتعليل وان الله عز وجل لا يعذب انسان لم تقم عليه الحجه لا يعذب انسان لم تقم عليه حجه وانما يختبره كما سنذكر انما يختبره ف قالوا لا بد ان تقام عليه الحجه فكيف يعذبه وهو لم تقم عليه الحجه والله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل القسم الاخر وهم الاشاعره ومن سار على مسيرهم انهم يقولون ان هذه يعني لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون فربطوا هذا الموضوع بمحض المشيئه بمحض المشيئه الان اهل السنه والجماعه لماذا قالوا لا يعذب كما قلنا لكم لا يعذبون حتى يختبرون اول شيء الايات التي ذكرناها لكم ثانيا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الاسود بن سريع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربعه يحتجون يوم القيامه اربعه يحتجون يوم القيامه رجل اصم لا يسمع ورجل هرم يعني كبير في العمر ورجل ما احمق ورجل مات في الفتره اما الاصم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وانا ما اسمع شيئا ما اسمع شيئا واما الاحمق فيقول ربي لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفونني بالبع واما الهرم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل واما الذي في الفتره فيقول ربي ما اتاني من رسول فياخذوا مواثيقهم لا يطيعونه فيرسل اليهم رسولا ان ادخلوا النار هو الذي نفسه بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما هذا الحديث الذي احتج به العلماء في قضيه ماذا ان هؤلاء الناس سيختبرون الذين نتقم عليهم الحجه وان الله عز وجل لا يدخل النار الا بعد ايش بعد اقامه حجه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله الان بعضهم يحتج على هذا الحديث ويقول ان ابن عبد البر قد انكر هذه الاحاديث وتكلم في هذه الاحاديث فهنالك يعني ردود على هذا الموضوع ايضا قالوا لان الاخره ليست دار جزاء وليست ليس الدار عمل وانما هي دار جزاء وليست دار ابتلاء, ابتلاء ايضا قالوا كيف يكلفون بدخول النار وهو امر خارج عن وسعهم امر خارج عن وسعهم طبعا القيم وغيره رد ردودا طويله على هذه ال ال ال ردود وعلى هذه الاعتراضات من هذه الردود أن أهل العلم كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله لم يتفقوا على إنكار هذه الأحاديث وإن أنكرها بعضهم فقد صححها كثير من العلماء فقد صححها كثير من العلماء الأمر الثاني أن أبا الحسن الأشعري عليه رحمة الله حكى هذا المذهب عن أهل السنة والجماعة فدل على أنهم ذهبوا إلى هذه الأحاديث يعني حينما يقول أنهم يقولون بأن أهل الفترة لا يدخل النار حتى يمتحنوا فدل على انهم اخذوا بهذه الاحاديث الثابته على رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الثالث ان حديث الاسود بن سريع اجود من كثير من الاحاديث التي يحتج بها المعترضون في مسائل الاحكام المعترضون في مسائل المعترضون وعلى هذا الحديث فلذلك تحتجون باحاديث اقل سند واقل جوده في مسائل الاحكام المساله الرابعه ان كثيرا من العلماء قد نصا على وقوع الامتحان في الدار الاخره وان التكليف لا ينقطع الا بدخول دار القرار يعني اذا قضيه منازعين فيها انه الاخره ليست بدار تكليف وابتلاء هاي مساله ماذا منازعون فيها وانما كثير من ائمه اهل السنه والجماعه نصوا على ان الاختبار وعلى ان التكليف ينتهي ماذا ينتهي بدخول دار القرار يعني ينتهي ين ينتهي بدخول الجنه او بدخول النار اما قبل ذلك فيبقى الانسان في ضمن التكليف ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه من حديث ابي سعيد الخدري في الرجل الذي يخرج من النار او اخر من يخرج من النار كما في الحديث تلفحه النار مره وتصفعه وتصفعه مره فيلتفت اليها فيقول الحمد لله الذي نجاني منك هذا الرجل ينصب له شجره وتحتها ماء فياخذ ويدعو الله عز وجل ان يدنيه من هذه الشجره حتى يستظل بظلها ويشرب من مائها فياخذ الله عز وجل عليه العهود والمواثيق ولا زال ياخذ يطلب من الله عز وجل حتى اخذ الله عز وجل عليه العهود والمواثيق ثم بعد ذلك هذا الرجل يرى ينصب له شجره ثانيه وينصب لها فيها ايضا ما افضل من الشجره الاولى فياخذ ويدعو الله عز وجل يا ربي اقربني الى هذه الشجره فياخذ الله عز وجل عليه العهود والمواثيق فقالوا هذا تكليف هذا تكليف وهذا ابتلاء وهذا اختبار لهذا الرجل الامر السادس السادس قول ابن عبد البر أن هذا ليس في وسع المكلفين أن هذا الأمر ليس في وسع المكلفين وهو اختبارهم أن يدخلوا النار الأصحاب الفترات يا أخوان يوم القيامة والأصم والرجل الهرم والمجنون تنصب لهم جنة وتنصب لهم نار فامرهم الله عز وجل بدخول هذه النار فالان بنعدل بر بقول هذا هذا هذا الاختبار ليس في وسع البشر كيف يطالبون بدخول النار واحتدام النار هذا الكلام عليه يعني يجاب عليه من طريقين الامر الاول هذا ليس تكليفا بالمحال ليس تكليفا بالمحال وانما هو تكليف بما فيه مشقه تكليف بما فيه مشقه وهو تكليف بني اسرائيل بقتل انفسهم وبقتل اولادهم وبقتل زوجاتهم وبقتل ابائهم لما عبدوا العجل وهذا ليس تكليف بالمحال وانما هو تكليف بما فيه مشقه بما فيه مشقه ايضا كتكليف المؤمنين حينما يروا الدجال وينصب لهم جنة وينصب لهم نار وذلك فيما يرون باعينهم فالمؤمن مأمور ان يدخل النار وان يقتحم النار فستكون هذه النار بردا وسلاما عليه الامر الثاني في الرد على هذا يعني الاعتراض انهم اذا اطاعوا ربهم ودخلوها لم يضرهم ما كانت عليهم بردا وسلاما فلم يكلفوا بممتنع ولم يكلف بما لم يستطع ايضا ثبت انه سبحانه وتعالى يأمر عباده يوم القيامه بالسجود ويحول بينه وبين المنافقين يحول بينه وبين المنافقين هذا التكليف بما ليس في الوسع قطعا يعني ان تكلف المنافق بالسجود وانت تعلم بانه ماذا لا يستطيع والله عز وجل كلفهم بما لا يستطيعون فكيف ينكر التكليف بدخول النار المفضي الى الجنه كيف ينكر التكليف بدخول نار مفضي الى الجنه كذلك كيف ينكر التكليف بالمرور على الصراط بالمرور على الصراط وهو يعني ادق كما جاء في الحديث ادق من الشعر واحد من السيف ومع ذلك يؤمر المؤمنين ويؤمر كل الناس بالمرور على الصراط ولكن هذا الصراط في النهايه سيفضي الى دخول الجنه سيفضي الى دخول الجنه هذا يعني فيما يتعلق في احكام الاخره بالنسبه لمن بالنسبه لل بالنسبه للكفار الاصليين وهذا لا اشكاله فيه هذا لا اشكال فيه الان الكلام يعني في مساله احكام الدنيا في مساله احكام الدنيا بالنسبه لمن بالنسبه لمن كان على الاسلام اصلا بالنسبه لمن كان على الاسلام اصلا هنالك اقوال للعلماء متضاربه في هذا الموضوع بالطبع المسائل الخفيه لا خلاف فيها بين العلماء ان الانسان معذور بجهله ك او المسائل الخفيه والمسائل المتعلقه بالاحكام كما يقال احكام الرساله احكام الاحكام الرساليه ما ثبت عن طريق الرساله يعني الان المسلم حينما يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هنالك احكام تفصيليه الاحكام التفصيليه تحتاج الى ماذا تحتاج الى رساله الصلاه مثلا والزكاه والحج والصيام يعني الان لو قلنا بان الانسان غير معذور غير معذور بالجهل في مساله مثلا مساله ترك الصلاه او في مساله ترك الزكاه او في مساله ترك الحج العلماء لهم مسلك في هذا الموضوع يقولون لو كانت كفرا لو كان الجاهل بها كافرا طب الجهل الذي يتمكن الذي لا يتمكن من طلبها لا يتمكن من طلبها قالوا لو كان الجاهل بها كافرا لكان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا قبل ان يتنزل الامر بوجوبها معلوم ان الصلاه يعني تنزلت او وجبت متاخره وكذلك الحج وكذلك الجهاد وكذلك الزكاه وكذلك الصيام على فترات مختلفه وسنوات مختلفه فالعلماء يقولون لو كان لو كان الجاهل بها كافرا لكان الصحابه رضي الله عنهم قبل ان تنزل او قبل ان تفرض عليهم لكانوا كفارا فلما لم يكونوا كفارا قبل ذلك ثم بعد ذلك انزلت ومن لم يعني يعمل بها صار يعني كافر او لم لم ياخذ بها صار كافرا دل على انهم معذورون بالجهل في هذه المواضيع في هذه المواضيع اذا لابد من التمييز في الاحكام ماذا الاحكام الرساليه الاحكام الرساليه او الاحكام التفصيليه ايضا الاحكام الخفيه الاحكام الخفيه مسائل الرساله التي تثبت عن طريق الرساله كما قلنا لكم يعذر الذي يكون في الباديه ويعذر الذي يكون ادخل في الاسلام حديثا ويعذر الذي يكون في شاهق ويعذر الذي يعيش في الغابات والاماكن البعيده مما لم تبلغه الدعوه مما لم تبلغه الدعوه القسم الثاني المسائل الخفيه المسائل الخفيه التي يعذر الانسان بها كما يعني ذكرنا لكم كما تاول قدامه ابن مدعون رضي الله عنه شربه الخمر شرب الخمر معنا وكان موجود في مظنه العلم في مظنه العلم الا انه رضي الله عنه والصحابه لم ينكروا تحريم الخمر انما انكروا ماذا او تاولوا جزئيا من جزئيات شرب الخمر ولو لو استحل وشرب الخمر لكفروا والارتدوا من من ساعتهم لكنهم كانوا يقولون بان الخمر حرام لكن هذه الحيثيه ما بالها هذه جائزه كذلك الرجل الذي ذكرناه لكم في اكثر مره الذي اسرف على نفسه الذي اسرف على نفسه ولم يعمل شيئا قط الا التوحيد اصرف على نفسه يعني من زنا من سرقه من استباحه للدماء ولم يعمل شيئا قط الا التوحيد فلما حضرته الوفاه جمع بنيه وقال يا بنيه اي ابي كنت لكم فقالوا خير اب قال فاذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء هو والله لا انقدر الله عليه ان يعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين لما يعني توفي احرقه ابناؤه وسحقوه ثم ذروا نصفه في الهواء ونصفه في الماء فجمعه الله عز وجل وقال عبدي من الذي حملك على ذلك قال خشيتك يا رب قال اذاب فاني قد غفرت لك وكما جاء في الحديث الان العلماء يعني وقفوا امام هذا الحديث وقفوا امام هذا الحديث ولهم تاويلات كثيره في هذا الحديث واراد ان يصرف هذا الحديث عن ظاهره <تصفيق> لان هذا الرجل يعني في انكار القدره انكار القدره في ظاهر الامر اللي افضل من تكلم في هذا الموضوع هو شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تكلم في هذا الموضوع يقول لا شك بان جحد القدره <تصفيق> كفرا مخرج عن المله ولو جحد لا كفر قال لكن هذا الرجل لم ينكر قدره الله عز وجل رجل لم ينكر قدره الله عز وجل بدليل انه قال فوالله لا ينقدر الله على اذا يثبت قدره لكنه جهل جزء القدره يعني ما انكر قدره الله عز وجل مطلقا اثبت القدره لكن ظن بانه اذا احرق وسحق وذري نصفه في الهواء ونصفه في الماء فان الله عز وجل لن يقدر عليه فالان هو جاهل جزء القدره يقول شخل الاسلام ثم جهل القدره جهل او جحد القدره كفر مخرج عن المله لا يعذر بجهله لا يعذر بجهله لكن الجهل جزء الشيء جزء القدره هذا الذي يعذر الانسان فيه بجهله بالطبع الجاهل يا اخوان لا يبقى جاهلا بعد اقامه الحجه عليه الاشكال الان الذي بيننا وبين كثير من الناس والنقاشات التي تحصل ليست في ناس جهال يعيشون في الادغال او اصحاب فترات انما مع اناس جهال متجاهلين جهال متجاهلين لا يريدون ان يسمعوا بل لعلهم يسمعون ولكن الذين يناقشون عنهم يريدون ان يختلقوا لهم الاعذار فالجهال الموجودون الان سبب جهلهم هو الاعراب سو جهلهم هو الاعراض وليس سوى جهلهم عدم وجود الشرع او عدم وجود من يعلمهم والا لا لازم حقيقه يا ايها الاخوه يعني الان مثلا كثير من الحكام كل واحد عنده هيئه كبار علماء وعنده مفتين رايت الحاكم وقع في الكفر وتزعم بانه جاهل ولم تعلمه فاذا اذا عذرناه اذا عذرنا الحاكم فلا بد لنا ان نكفر من المفتي ضروره حقيقه يا اخوان الذي يناقش ويكون مفتي للحكام او من هيئه كبار العلماء ويقول بان هذا الحاكم جاهل ان وافقناه فلن وافقه في ان نعذره هو يقول الامام النووي عليه رحمه الله في باب الردة يقول لو ان رجل كان على المنبر وجاءه رجل جاهل قال له اني اريد ان اسلم اني اريد ان اسلم فعلم الاستاذ فقال له انتظر حتى انتهي من الخطبه اتعلمون ماذا قال الامام النووي عليه رحمه الله قال كفر هذا الخطيب من ساعته هذا الخطيب كفر قال لانه اجل دخول نفس مسلمه الاسلام اجل دخول نفس مسلم الاسلام فاذا اذا هو جاهل حقيقه هذا الحاكم والمشرع كما تدعي فانت كافر يا من تنافق عنه تنافق عنه وتدافع عنه لانك ابقيته في جهله ولم تعلمه الاسلام ولم تعلمه احكام الايمان ولم تعلمه هذا الدين فالمساله يعني سيصير النقاش ينتقل النقاش ليس للحاكم انما لمن لهؤلاء المفتين ولهؤلاء الحكام الذين يدافعون ويناصرون عن هؤلاء الحكام يعني انتبهتم يا اخوان لهذه المساله لكن مع ذلك ليس هنالك عذر لاحد بل الدفاع عنهم يعني حقيقه كما يقال عذر اقبح من ذنب يدخل من يدافع عنهم ان كان مقربا منهم يدخله في دائره الكفر والخروج من المله والعياذ بالله هذه هي المسائل هذه الان مسائل التواف في القبور و السجود للاموات هذه المساله التي فيها نقاش كبير وهذه المساله التي يعني ورد فيها حتى عن ائمه ائمه نجد ورد فيها كلام متناقض في ظاهره كلام متناقض في ظاهره نحن يعني الوقت يعني لعله يعني اقترب ان يدركنا لكن نقرا لكم يعني بعض النصوص التي ظاهرها ماذا التناقض عند شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذه الامور ما قاله في الرسائل الشخصيه يقول عليه رحمه الله وكذلك تمويهه على الطغام وكذلك تمويهه على الطغام يقول بان ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر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 وسعى في ازالتها ايضا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله قال واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم اسمع لهذا الكلام واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر احمد البدوي لاجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر إلينا ولم يقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم بل نكفر الانواع الاربعه لاجل محادتهم لله ورسوله لاجل محادتهم لله ورسوله ايضا يا ايها الاخوه يعني هنالك ايضا كلام ويقول فيه الشيخ محمد علي بن عبد الوهاب قال فكيف يعني واذا كنا لا نكفر من يطوف بقبه التوز واذا كنا لا نكفر من يطوف بقبه التواز فكيف نكفر من لم يقاتل معنا ولم ولم يعني يهاجر الينا فالان يعني هناك كلام كثير وله كلام ايضا بالتكفير في هذه المساله طبعا هذا الكلام يعني في يعني هنالك كثير من الناس اضطربوا في هذا الموضوع اضطربوا في هذا الموضوع تفصيل واختصار الكلام في هذا الموضوع ان علماء نجد يفرقون بين الكافر وبين المشرك بين الكافر وبين المشرك انتبهوا لهذا الكلام يعني المساله دقيقه جدا ان من لم يحكم بكفره فانهم لا يحكمون بانه مسلم لا يحكم بانه مسلم فوانما يحكمون عليه بانه مشرك يحكمون عليه بانه مشرك يعني يقول علماء نجد قال واذا وقع العبد في عباده غير الله جاهلا اذا وقع العبد في عباده غير الله جاهلا ولم تقم عليه حجه البلاغ في وقت يقاس فيه اهله باهل الفترات فهذا العبد لا يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجه لا يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجه ولكن هذا لا يستلزم الحكم له بالاسلام لا وكلا لان للاسلام حد من قام به كان من اهله ومن لم يقم به تحت اي شبهه من الشبهات فهو خارج من عداد المسلمين وماثل في عداد المشركين اذا تمهد هذا فنقول ان هذا العبد لا يكون كافرا الا بعد قيام الحجه بان الكفر وصف ومعنى متضمن للرد والانكار والتكذيب المستلزم للعقوبه وهذا لا يكون الا بعد بلوغ الرساله واقامه الحجه وكذلك الحكم بالخلود في النيران لمن مات على الكفر دون توبه منه فهو ايضا لا يكون الا بعد قيام الحجه بالرسل فالمشرك الجاهل انتبه هذا الكلام يقول فالمشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجه البلاغ لا يكون مسلما وان نطق بالشهادتين واستقبل القبلة وقام ببعض الفرائض اذا هذا تفصيلهم حينما يقول لا نكفر الذي يطوف بقبه التواز او الذي لا أو لا نكفر الذي يطوف بقبر البدوي ما هو مقصودهم انهم يفرقون بين المشرك وبين الكافر بين المشرك وبين الكافر ماذا يقصدون بالكافر يقو يقصدون يقولون انه الجاهل اسمه مشرك الجاهل الذي لم تقم عليه المش... الحجه يسمونه ماذا مشرك لقول الله جل وعلا ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله فهذا يسمونه مشرك قالوا المشرك يعامل في الدنيا بأحكام ماذا؟ بأحكام المشركين أنه لا يزوج ولا يوالى ولا يترحم عليه لكن قالوا لا يجزم بأنه من أهل النار متى يجزم بأنه من أهل النار؟ قالوا إن قامت الحج عليه انتقل من مسمى الشرك إلى مسمى ماذا؟ إلى مسمى الكافر فإذا قالوا فلان مشرك كافر أو قالوا عنه بأنه كافر فيعني ذلك انه يعامل معاملة الكفار في احكام الدنيا وفي احكام الاخره فاذا قالوا عنه مشرك فيقصدون بانه جاهل وان الله عز وجل يختبره يوم القيامه فاذا اختبره فعند ذلك يصير ماذا يصير كافرا فالكافر هو الذي يستحق معامله الكفار في احكام الدنيا واحكام الاخره والمشرك هو الذي يستحق معامله المشركين في احكام الدنيا دون احكام الاخره هذا الكلام هو الذي يعني هذا الكلام هو الذي تنتظم او ينتظم به كلام هؤلاء الامه علماء الدعوه النجديه وليس هناك تضارب في اقوالهم ليس هناك تضارب في اقوالهم وانما التضارب في من لم يفهم منهجهم في من لم يفهم منهجهم ولذلك بعض الناس تجدوا يحتج باقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العذر بالجهل وبعضهم يحتج باقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عدم العذر بالجان كلا القولين يصح الاحتجاج به في العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل فاذا قلنا بانه لا يكفر فانما يقصد بذلك في احكام الاخره وانه يعذر الكافر الجاهل او المشرك الجاهل في احكام ماذا في احكام الاخره دون احكام الدنيا دون احكام الدنيا واذا تكلم في حيثيه بانهم لا كفار فانما يقصد بهم في احكام الدنيا واحكام الاخر وان هؤلاء الناس قد قامت عليه الحجه فمن قامت عليه الحجه كان كافرا في احكام الدنيا واحكام الاخره ومن لم تقم عليه الحجه كان مشركا في احكام الدنيا دون احكام الاخره وسموه مشركا حقيقه لان هذا الرجل اشرك بالله عز وجل في افعاله اشرك في افعاله اما الكافر فهو الذي يستحق الاحكام يعني الأس... الاسماء والاحكام مساله الاسماء والاحكام فهذا استحق الاسم ليش قال لانه يعني قام بفعل الشرب فاشتققنا له قالوا من فعله اسما كما قالوا مثلا فلان زنى يقال عنه زاني سارق يقال عنه سارق شرب الخمر يقال عنه شارب للخمر كما لا يقال للانسان الذي لم يسرق لا يجوز ان يقال عنه بانه سارق ولا ي... ولا يجوز ان يقال لمن لم يزني انه زان ولمن لم يعني يشرب الخمر لا يجوز ان يقال عنه بانه شارب الخمر انما يقال لمن فعل هذا الفعل فيشتق له من هذا الاسم فعل يشتق له من هذا الاسم فعل والمساله يا اخوي يعني مساله يعني مساله ليست بالمساله الهينه مساله ليست ليست بالمساله الهينه فالكلام فيها حقيقه يعني انا بالنسبه لي لم اجد يعني من يفصل هذا التفصيل سوى يعني يا امه نجد في التفريق بين المشرك وبين الكافر وما نسب للشيخ الاسلامي من تيميه حقيقه في هذا الموضوع لا يصح نسبته اليه ولا يصح نسبته ايضا لابن القيم عليه رحمه الله ولافعال هذه حقيقه او الاسماء مسمى المشرك ومسمى الزاني ومسمى شارب الخمر ومسمى الغاصب هذه اسماء شرعيه ولا يجوز الخلط بين الاسماء الشرعيه والاسماء اللغويه اذ انه قد تقرر باجماع اهل اللغه ان كل من فعل فعلا فانه يشتق لهم من فعله اسم مشتق له من فعله اسم لكن هذا الاسم في اللغه له مسميات شرعيه كما ذكرنا لكم في مساله الوط مثلا لغه هو واطئ ولان وط امرؤ يقال عنه بانه واطئ لكن هذا الوط الشرع قد يسمى زنا قد يسمى زواج قد يسمى شبهه زواج يعني شبه نكاح اخذ المال حتى اخذ المال بالغصب غصب المال هو اغتصب المال اغتصبه ولكن في في الشرع قد يسمى ما اخذ المال بالقوه قد يسمى سارق قد يسمى قاطع طريق قد يسمى غاصب قد يسمى غانم للمال قد يسمى سالب يعني اخذ السلب فالان المساله الغويه هو اخذ هذا المال اخذ هذا المال الان التوصيف الشرعي لهذا الفعل من اين ناخذه من الشرع في تحقق الشروط وانتفاء الموانع في تحقق الشروط وانتفاء الموانع وغالب النقاش الحاصل في هذا الموضوع يا اخواننا هو يعني حقيقه يعني ليس له محل لانه الحجه قائم على الجميع وكفر اغلب الناس ان لم يكن جميعهم في هذا الزمان اغلبه كفر اعراض هو صح حقيقه من باب الجهل لكن هذا الجهل بالامكان ازالته والجهل هذا بالامكان ازالته وما لم وما لم يمكن ازالته ف هذا الذي فيه الكلام ومع ذلك نقول اغلب الجهل الموجود في هذا الزمان من الممكن ازالته لكن تلعب كما قلنا لكم التفريق بين المشرك وبين الكافر هو كلام علماء نجد ولم يسبقهم اليه احد في التفريق بين المشرك وبين الكافر اذ انه قد تقرر بان كل مشرك كافر وكلمه الكافر اعم من كلمه ماذا من كلمه الشرك لانه النصراني يكون كافر وليس كل كافر نصراني وليس كل كافر يهودي وليس كل كافر مشرك فالشرك باب الشر يعني باب الكفر عام من تلك الالفاظ من تلك الالفاظ وايضا الاسماء الشرعيه تحتاج الى شروط وانتفاء موانع واليوم الوقت ادركنا وفي المره القادمه سنعيد ونتكلم على هذه الحيثيه الاخيره ونقوم بذلك قد انهينا الكلام عن العقليات وبعد ذلك نشرع باذن الله عز وجل في السمعيات بمعنى سنتكلم عن عذاب القبر ونتكلم عن البرزق ونتكلم عن الخلاف الحاصل بين الصحابه ونقوم بذلك قد قطعنا نصف المنظومه السفارنيه وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمقتضى ما فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم